La ilaha illa Allah, wallahu akbar Allahu akbar, wallillahi l-hamd Allahu akbar, wallahu akbar, wallahu akbar La ilaha illa Allah, wallahu akbar الله اكبر ولله الحمد